إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا. وإذا خلووا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون.